قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُوَ الْحَقَّ وهو خير الفاصلين تجل الامر من بادى الثواري فحي حثت روع انقشع الضباب وبتوفيق الله وفضله اقتحم ابراء الدوله الاسلاميه وكرم من اوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصولهم في عملية اعترف العدو أنها كانت في غاية الدقة والسرعة ففرج الله عن أكثر من عشرين ومئتي مجاهد أهداف الحملة الإعلامية الأخيرة على دولة الإسلام أولا فك الارتباط والتلاحم القوي بين دولة الاسلام وقاعدتها الشعبيه الكبيره ثانيا محاوله ضرب الدوله الاسلاميه بالمجموعات الجهاديه الاخرى ثالثا اقصاء التيار الجهادي العالمي من ساحه المعركه لصالح تيارات وطنيه اكثر اعتدالا وانفتاحا وتشويه صورته العالميه رابعه واخيرا القضاء على الجهاد في بلاد الرافدين وضياع امل الامه فيه وهذا ما اكده ديك الحرب الصيني والذي تحول فجاءه الى دجاجه تلقي قنبله اعلاميه انبطاحيه ان هدفهم الان هو العوده بشرف الى الوطن الامريكان مقدمون لا محاله على حمله عسكريه ضد ايران وهذا هو السبب الذي دفع آل سلول الى المسارعه في بناء وتقويه حزب الله السعودي تحت مسمى اخر وبمباركه من كهنه السلطان ثم بداوا بحرب ثلاثيه الابعاد على دوله الاسلام اولها تجفيف منابع المال من خلال حمله طويله النفس ثانيا تجفيف منابع الرجال ثالثا الانخراط القوي والانضمام الى خنجر ثلاثي الرؤوس سنغالي قدون حب النفس بابه سنغلبهم وان خان الصحاب ولاكن لن نحوز العذ حتى نذ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 تجلى الامر من بعد التواري ولا نكفر امرئا من المسلمين صلى الى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقه ما لم يستحلها نرى ان طوائف اهل الكتاب وغيرهم من الصابئه ونحيهم في دوله الاسلام اليوم اهل حرب لازمه لهم فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثيره لا حصر لها وعليه إن ارادوا الامن والامان فعليهم ان يحدثوا عهدا جديدا مع دوله الاسلام وفق الشروط العمريه التي نقضوها مطالبكم ابا الضيم رد كل جماعه او شخص يعقد اتفاقيه مع المحتل الغاز فانها لا تلزمنا في شيء بل هي باطله مردوده وعليه نحذر المحتل من عقد اي اتفاقات سريه او علنيه بغير اذن دوله الاسلام يسر مؤسسه الفرقان للانتاج الاعلامي ان تقدم كلمه لمولانا امير المؤمنين الشيخ ابي عمر الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله تعالى بعنوان قل اني على بينه من ربي اسال الله تعالى ان ينفع بها قلوب المؤمنين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نصر من الله وفتح قريب أيها المجاهد الشجاع المغوار في سجون الطواغيت ارفع رأسك واضحك من أعماق قلبك فلك إخوة لا يرضون لك الضيم عاهدوا الله أن يعيدوك إلى صفوفهم بقوة الله أولا وآخرا فبالامس كبر اخوانك على اسوار سجن ابي غريب واخرجوا اكثر من 60 اسيرا وبعدها على سجن مكافحه الارهاب ثم سجون المرتدين بشرطه حي العامل وسجن مديريه شرطه شهربان في ديالى واليوم بتوفيق الله وفضله اقتحم ابراء الدوله الاسلاميه واكرم من اوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصولهم في عملية اعترف العدو أنها كانت في غاية الدقة والسرعة حيث شاغل الأبطال أعداءهم في أكثر من موقع مما جلب قوة العدو وانتباهه إليهم فقطعوا الطرق وعطلوا شبكات الكهرباء والاتصالات وفي أقل من خمسة عشر دقيقة كانوا بحول الله يطرقون أبواب زنازين الأخوة من المهاجرين والأنصار فصرج الله عن اكثر من 20 و200 مجاهد اعترف العدو ب140 وصدق فقد ذكر الانصار من اهل العراق فقط واما بقيه العدد فهم من المهاجرين الى الله ببلاد الرافدين فالله اكبر الله اكبر الله اكبر وبينما نحن في هذا العز نجاهد العدو ونصبر أنفسنا وإخواننا في مواجهة حملة صليبية صفوية لم يسبق لها مثيل من ذو الاحتلال نطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف وتوحيد الكلمة إذ بالجميع يفاجوا بهجمة إعلامية شريسة متعددة الاتجاهات على دولة الإسلام الفتية أحزنت كل المخلصين بمحتواها ودقة تناسقها وتعدد وسائلها وتناغم اقطابها على اختلاف مشاربهم فالامر مبيت بليل كالح اسود وحسب ما صرحت به دراسه حول مكافحه الارهاب لمعهد بروكس بالتعاون مع مؤسسه راند للابحاث نشرت قبل الحمله الشيطانيه الاخيره على دوله الاسلام تحت مسمى حرب القاعده واذا اردنا ان نعرف من وراء الحمله علينا ان نعرف من هو المستفيد دعونا نضع تساؤلا كيف حال الجهاد في بلاد الرافدين لو لم يكن هناك مجلس شورى المجاهدين ولا دولة الاسلام وكيف ستصير الامور لو ترك كل ابناء الدولة الاسلاميه السلاح وقعدوا عن الجهاد الجواب معروف سباحه للعرض واباده للحرف والنسل وان كنتم لا تصدقون فاني اطلب من اي جماعه مقاتله تدعي عصمه المنهج وصفاء الرايه وقوه الباس على الاعداء ان تنشر ثلاثه عمليات عسكريه مصوره لاقتحام مقررات امريكيه لا بل عمليه مصوره واحده لاقتحام او دخول ثكنات عسكريه امريكيه واحده اذا ما هي اهداف الحمله الاعلاميه الاخيره على دوله الاسلام اولا فك الارتباط والتلاحم القوي بين دولة الاسلام وقاعدتها الشعبية الكبيرة ثانيا محاولة ضرب الدولة الاسلامية بالمجموعات الجهادية الاخرى ثالثا اقصاء التيار الجهادي العالمي من ساحة المعركة لصالح تيارات وطنية اكثر اعتدالا وانفتاحا وتشويه صورته العالمية رابعه واخيرا القضاء على الجهاد في بلاد الرافدين وضياع امل الامه فيه وفي ظل حاله الانهيار التي تضرب بقوه مؤسسات دوله الطاغوت المالكي وبعد تصريح خطير لفريق من الضباط الامريكيين اعلنوا عن حقيقه مفادها انه لم يعد امام القوات الامريكيه الا سته اشهر لتحقيق النصر في حرب العراق والا واجهت انهيارا على الطريقه الفيتناميه وهذا ما اكده ديك الحرب الصيني والذي تحول فجاه الى دجاجه تلقي قنبله اعلاميه انبطاحيه ان هدفهم الان هو العوده بشرف الى الوطن واعلنت الاغلبيه الديمقراطيه في الكونغرس الامريكي ان الخطه الامنيه ينبغي ان تعطي ثمارها في منتصف هذا الصيف والا سوف يعجلون برحيل القوات اخره هذا العام هذه المده الوجيزه جعلت العدو وعملاءه في حاله التسابق لتجهيز الساحه العراقيه لخليفه وحليف جديد يكون اكثر اعتدالا واقل خطرا من دوله الاسلام خصوصا اذا علمنا ان الامريكان مقدمون لا محاله على حمله عسكريه ضد ايران لاسباب كثيره ليس هذا موضعها فلا بد اذا من تسوية القضية العراقية وانهاء الوضع المتأزم فيه وخاصة في المناطق السنية ولو لصالح جماعة اسلامية معتدلة او حتى اصولية يمكن السيطرة عليها عن طريق طرف وسيط وهذا هو السبب الذي دفع آل سلول الى المسارعة في بناء وتقوية حزب الله السعودي تحت مسمى اخر وبمباركه من كهانه السلطان وخاصه الذين اشتهروا بادائهم لابناء الحركه الاسلاميه فانهالت اموال النفط اليهم بواسطه المدعو محمد ابن نايف وبايادي تجار دين ثم بداوا بحرب ثلاثيه الابعاد على دوله الاسلام اولها تجفيف منابع المال من خلال حمله طويله النفس من الاكاذيب والاراجيف صدقها وللاسف كثير من الصادقين والمخلصين ونسوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وقال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه ثانيا تجفيف منابيع الرجال وقطع الصلة بين دولة الاسلام والمخلصين الصادقين من الامه وخاصه بعدما فشلت كل فتواهم لصد الشباب المسلم المجاهد عن بذل نفوسهم واموالهم رخيصه في سبيل الله فتآمروا بالتعاون مع عميل الموساد والاستخبارات الامريكيه يسر فوده على كشف طرق دخول المجاهدين المهاجرين والاستشاريين على الرغم ان اولئك الطيبين الذين رافقوهم وادخلوهم وسهلوا لهم امرهم صرحوا غير مره انهم لا يستقبلون المهاجرين فما الذي دفعهم إذن إلى المغامرة وفضح هذا الطريق وتصريط الضيو عليه وقد اعترف الخبيث بنفسه أنه سلم ما بحوزته من معلومات إلى استخبارات دولة ما ثالثا الانخراط القوي والانضمام إلى خنجر ثلاثي الرؤوس أقطابه ألف شرمة من المرتدين المنتفعين تجار الدماء وسراق الجهاد على طريقة سعد زغلول وفضح وبين بالله وعلى جناح وإلى هؤلاء نقول قد مضى زمان سرقه الجهاد والمتاجره باطراف المعوقين ودماء الشهداء وكما قال الصادق الامين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين باء طائفه ادعياء السلفيه القاعدون المقعدون لجبنهم همهم الطعن في المجاهدين وتتبع عوراتهم جيم طائفه من الحساد دفعهم مسارعه كثير من عناصرهم وكتائبهم الى التعاضد والتناصر وبيعه دوله الاسلام فان النفس جبلت على حب الرفعه فهي لا تحب ان يعلوها امر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينجو منهن احد الظن والطيره والحسد فهذا ابن القيم رحمه الله يتعرض لاشد انواع الاذى بسبب الحسد ويقول وقد كان الامام احمد والجماعه ولما لم يتحمل هذا عقول بعض الناس من الحسد قالوا للخليفه اتكون انت وقضاتك واولاتك كلهم على الباطل واحمد وحده على الحق فلم يتسع علمه لذلك فاخذه بالصياط والعقوبه بعد الحبس الطويل فلا اله الا الله ما اشبه الليله بالبارحه ونحن نقول كما قال ابن القيم لا اله الا الله ما اشبه الليله بالبارحه ونذكر بقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هل ام الىنا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة انحداد شحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير فهم صد الناس عن الجهاد في سبيل الله لما في قلوبهم من الضغن والحسد للمؤمنين الصادقين والخوف والهلع الذي يخلع قلوبهم ودعوا اصحابهم وعشائرهم الى الدعة والراحه ولو كانت بتولي الكافرين محاداة الله ورسوله والمؤمنين ووضعوا ايديهم في ايدي طواغيت العرب يستجدونهم على اهل المله والدين بلسان ذرب زاعمين انهم ما ارادوا الا اخراج المحتلين وقد رمانا الناس باكاذيب كثيره لا اصل لها في عقيدتنا فادعوا اننا نكفر عوام المسلمين ونستحل دماءهم واموالهم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 قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ثانيا الرافضه طائفه شرك ورده وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الاسلام الظاهره ثالثا نرى كفر وردة الساحر ووجوب قتله وعدم قبول توبته في أحكام الدنيا بعد القدرة عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف رابعا ولا نكفر امرأ من المسلمين صلى إلى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين اهل الارجاء المفرطين ومن نطق بالشهادتين واظهر لنا الاسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الاسلام عاملناه معاملة المسلمين ونكل سررته الى الله تعالى وان الكفر كفران اكبر واصر وان حكمه يقع على مغترفه اعتقادا او قولا او فعلا لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه خامسا نرى وجوب التحاكم الى شرع الله من خلال الترافع الى المحاكم الشرعيه في الدوله الاسلاميه والبحث عنها في حاله عدم العلم بها لكون التحاكم الى الطاغوت من القوانين الوضعيه والفصول العشائريه ونحوها من نواقض الاسلام قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سادسا نرى وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم التقدم بين يديه وكفر وردة من نال من مقامه وجنابه الشريف او مقام ال بيته الاطهار واصحابه الابرار من الخلفاء الراشدين الاربعه وسائر الصحبه والال قال تعالى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 ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع اليغير بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجرا عظيما سابعا ونؤمن ان العلمانيه على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقوميه والوطنيه والشيوعيه والبعثيه هي كفر بواح مناقض للاسلام مخرج من المله وعليه نرى كفرا وردة كل من اشترك في العمليه السياسيه كحزب المطلق والدليمي والهاشمي وغيرهم لما في هذه العمليه من تبديل لشرع الله تعالى وتصليط لاعداء الله من الصليبيين والروافض وسائر المرتدين على رقاب عباد الله المؤمنين قال تعالى في شان من وافق المشركين في تبديل شيء من شرع الله وان الشياطين يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطاعتموهم انكم لمشركون كما نرى ان منهج الحزب الاسلامي منهج كفر وردة لا يختلف في منهجه وسلوكه عن سائر المناهج الكافره والمرتدة كهزب الجعفري والعلاوي وعليه فقياداتهم مرتدون لا فرق عندنا بين مسؤول في الحكومه او مدير فرع ولا نرى كفر عموم الداخلين فيه ما لم تقم عليهم الحجه الشرعيه ثامنا نرى كفر ورده من امد المحتل واعوانه باي نوع من انواع المعونه من لباس او طعام او علاج ونحوه مما يعينه ويقويه وانه بهذا الفعل صار هدفا لنا مستباح الدم تاسعا نرى أن الجهاد في سبيل الله فرض على التعيين منذ سقوط الأندلس لتحرير بلاد المسلمين وهو مع كل بر وفاجر وأعظم الآثام بعد الكفر بالله أن نهي عن الجهاد في سبيل الله في زمن تعيين قال ابن حزم ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من اجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه عاشرا ونعتقد بان الديار اذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لاحكام الكفر دون احكام الاسلام فهي ديار كفر ولا يلزم هذا ان نكفر ساكن الديار وبما ان الاحكام التي تعلو جميع ديار الاسلام اليوم هي احكام الطاغوت وشريعته فاننا نرى كفر وردة جميع حكام تلك الدول وجيوشها وقتالهم اوجب من قتال المحتل الصليبي لذا وجب التنبيه اننا سنقاتل اي قوات غازيه لدوله الاسلام في العراق وان تسمت باسماء عربيه او اسلاميه وننصحهم ونحذرهم الا يكونوا كبشه فداء للمحتل كما هو مقترح لحل ازمه المحتل الصليبي في العراق ال11 نرى وجوب قتال شرطه وجيش دوله الطاغوت والرده ومن بثق عنهما من مسميات كحمايه المنشئات النفطيه وغيرها ونرى وجوب هدم وازاله اي مبنى او مؤسسه تبين لنا ان الطاغوت سيتخذها مقرا له ال12 نرى أن طوائف أهل الكتاب وغيرهم من الصابئة ونحوهم في دولة الإسلام اليوم أهل حرب لا ذمة لهم فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثيرة لا حصر لها وعليه إن أرادوا الأمن والأمان فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية التي نقضوها الثالث عشر نرى أن أبناء الجماعات الجهادية العاملين في الساحة إخوة لنا في الدين ولا نرميهم بكفر ولا فجور إلا أنهم عصاة لتخلفهم عن واجب العصر وهو الإجتماع تحت راية واحدة الرابع عشر كل جماعة أو شخص يعقد اتفاقية مع المحتل الغازي فإنها لا تلزمنا في شيء بل هي باطلة مردودة حقا وعليه نحذر المحتل من عقد اي اتفاقات سريه او علنيه بغير اذن دوله الاسلام الخامس عشر نرى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين ونذب عنهم ونصدر عنهم في النوازل والملمات ونعري من سار على نهج الطاغوت او داهنه في شيء من دين الله السادس عشر نعرف لمن سبقنا بالجهاد حقه وان نزله منزلته ونخلفه بخير في اهله وماله 17 نرى وجوبا قاضي اسرى وحريم المسلمين من ايدي الكافرين بالغزو او الفداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني كما نرى وجوبا كفاله اسرهم واسرى الشهداء قال عليه الصلاه والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا ال18 نرى وجوب تعلم الامه امور دينها وان فاتها بعض حظوظ الدنيا ونوجب من العلم الدنيوي ما احتاجت اليه الامه وما سوى ذلك فهو مباح ما لم يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف ال19 نرى تحريم كل ما يدعو الى الفاحشه ويعين عليها كجهاز الساتلايت ونوجب على المراه وجوبا شرعيا ستر وجهها والبعد عن السفور والاختلاط ولزوم العفه والطهر قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا